بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان وتواصل الى النبيه بنو عادي صايفاس مدراسم او عامل الصارحات فخ الصاد الا <تصفيق> وتواسوا بالحق وتواسوا بالصدر